لَكَ ٱللَّهُ رَبُّكَ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَٱعْبُدُوهُ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ لَا تُدْرِكُهُمُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرُ فَهُوَ ٱلْلَطِيفُ ٱلْخَبِيرُ قَدْ جَآءَتْكُم تَنَن ابْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعليها وَمَنْ أَنعَمَ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتُ وَلِبَيْنِهِمْ قَوْمٌ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ لَا أُحِييَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دعاء للمشركين ولو شاء الله ما أشرت وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا يصد الذين يدعون من دون الله فيصد الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إما ما الآيات عنهم لا يشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا كما لم يؤمنوا به أول من الله ونذرهم في طغيان